الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالي يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستثين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَى إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا وَقَالَ الْمَلِكُ تُنِيبُ بِهِ أَسْتَغْفِرُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مدين أمين قال كذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث نشاء يتبوأ منها حيث يشاء نصيف برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولا أجر الآخرة خير للذين آمنوا وجاء إخوة عوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم لهم منكرون ولما جهزهم بجهازهم ظال قال من أبيكم ألا ترون أنك ولا تضر قالوا سنراود عن ابام واننا لفاعلون وقال الفتيان اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفوننا لعلهم يعرفوننا اذا من الله قال لن انسلم ماعد حتى تؤدوني موثقا من الله لتاتوا من به بداتني به الا ان يحاق بكم فلما اتوا موثقا قالوا داعجة في <تصفيق> نفسي عقرب قضاء يَدُونَ يَعْبُرُونَ فَلَمَّا بَدَا الْهَدْهُ بِجَسَدٍ جَعَلَ السِّقَاطَ فِي يَحْنِ أَخِيم ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا وفوق كل ذي علم عليم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مال يوم الفين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغطوب عليهم ولا الضالين قالوا إن يسرق فقد سرق أكلهم من قبل فأسرها يوسف, فأسرها يوسف في سرى ولن يبدها لهم قال انتم شر من والله اعلم بما تسنون قالوا يا اله العزيز ان له اكل شيخا كبيرا فخذ احدنا مكانه فخذ أحدنا مكانه لا نراك من المحسنين قال بعاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عندك إنا إهلنا ظالمون فلما استيئسوا منه خلصوا نبيا قال كبيرهم ألم تعلموا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 بَلٰى اِنَّنَا لَنَكْسَرُ مَا شِئْنَا اِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا شَهِدْنَا اِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا نَّلْنَا لِلظَّلْمِ حَامِيْن وَاَسْأَلِ الضَّرِيَّةَ الَّتِي كُنَّا فيها Zorla lakun anfusukum anwaran Fasabara jameen Fasabara jameen Atsabara an yatei libi bihim jameen Atsabara an yatei libi bihim jameen Innehu huo analeel huakim سنسومي نسوب واخيه ولا تيأسوا ولا تيأسوا الروح لنا لي بِقات مزجات فأَو إ لكَن وَتَصلَتَ قَانا إِ الله ي بزمتَصتِين Oh, ew. ada a i l i well جاء وراد وتمنا عليهم غير المذموم عليهم الذي قبل الحسنات وقد خلت من قبلهم المسنات وان ربك لجومره في الناس عليهم بهم وان ربك لشديد العقاب ويقول الذين كفروا له لا انزل عليه ايه عالم الغلب والشهادة الكبير القتعان سواء منكم من أسروا الغرب ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارف وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ مّوَلِّي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَافِفًا وَمًّا وَمِنَ السَّحَابِ يُنْشِئُ السَّحَابَ بِقَدَرٍ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ ويرسل فَأَيُصِيفُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ النِّحَالِ لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ بِغَيْرِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيْءٍ ان الى ماء اليد الغفاه الا كباسطك ان الى ماء اليد